وتأثيره في مفهوم الآية وفي دلالة الآية وفي فهم المعنى الكامل للآية الواحدة وهذا الأمر كما ذكرت سابقا هو في غاية الأهمية وهذه الأهمية تأتي من وجود كثيرة جدا يعني تأتي أولا من تأثيرها في فهم هذه الآية وما تدل عليه أيضا كذلك أهميتها تأتي من كثرة كلام أهل العلم في أثر دلالة السياق في فهم الآيات وهي من أوجه كثيرة وقد مر أمثلة على ذلك وبقي عندنا أيضا عدد من الأمثلة سنأخذ فيها بإذن الله عز وجل فنكمل الآن المثال الخامس معنا أو المثال الرابع المثال الرابع المثال الرابع والمثال الخامس ثم إن كان هناك من أسئلة أو نقاش أو حوار لا بأس به بل إنه يزيد الموضوع إثراءا ويعطيه شيء من الفهم الذي قد يكون معه شيء من اللبس في السابق فنزيده وضوحا وجلاء بإذن الله جل وعلا نعم تفضل يا السلام. الرحمن السلام المثال الرابع من سورة الماعون قوله تعالى فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيما ولا يحض على طعام المسكين فدللة الصياق أن هذه الصفات ليست من صفات أهل الإيمان بل هي من صفات الكافرين المكذبين فلا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو يدعو اليتيم ولا يحض على من المسكين فدلالة الصياق هي التي تظهر المعنى الكلي وكذلك أن منع الماعون ليس من صفات المؤمنين هو من صفات الكافرين فصورة الماعون تحط على الأخلاق والصفات التي يجب أن يتحل بها المؤمنون لأن الله جعل البراءة منها من صفات المؤمنين والذي يقع فيها فيه صفة من صفات الذي يكذب بيوم الدين وهذا المعنى المترابط لا تفهمه إلا بالربط بين معاني الآيات من أولها إلى آخرها أحسنت يا بارك الله فيك نعم هذا بالنسبة لدلالة السياق الذي أثر في فهم هذه السورة من أولها إلى آخرها وأنا أؤكد على فهم هذه السورة فهما جليا واضحا. لأنه إيها المبارك لا يمكن, لا يمكن أبدا أن تقبل منك دعوة ولا أن يقبل منك أمر ولا أن يقبل أيضا منك نهي لا في بيتك في داخل بيتك إن كنت متزوجا مع زوجتك ومع أولادك ولا يمكن أبدا أيضا كذلك أن يقبل منك أمر ونهي ودعوة إلى خير حتى مع أصحابك بين جيرانك بين الناس في عملك في الشارع في أي مكان آخر لا تظن أن ما معك من الحق الذي تريد أن توصله إلى الناس كاف في قبول دعوتك للناس بسبب هذا الحق الذي بين يديك لا أيها المبارك لابد مع هذا الحق الذي معك لابد أن يكون معك وسائل ولا بد أن تتخذ طرق سليمة وهذه الطرق شرعت في, في شرعت في بعتة محمد صلى الله عليه وسلم أوائل ما بعث أوائل ما بعث شرعت له أمور صلوات ربي وسلامه عليه هذه الأمور تعين على قبول الدعوة تعين على أن تسد الأفواه التي تريد أن تتكلم في هذا الداعية تعين على أن لا يجد هذا المدعو في هذا الداعية نوع إخلال في حق من حقوقه نوع تقصير في شيء من من أموره التي تخصه فيدخل منها الشيطان على أخيك فيجعل هذا الأمر سببا في رد دعوتك هذه المناسب للشيطان جاءت هذه الشريعة المطهرة بسدها وبإغلاقها بل وبإحكام الإغلاق من كل وجه كيف يكون هذا أمرتك هذه الشريعة بأن تتحلى بمكارن الأخلاق الكاملة في أوائل دعوتك للناس قبل أن تنطلق داعية إلى الله عز وجل أمرتك أن تتخذ الزاد الكامل من الأخلاق الوافية الكاملة الشاملة حتى تقبل منك هذه الدعوة ومن ذلك جاء في هذه السؤالة ولك أن تتأمل أمور قصيرة جدا أمور يسيره أمور يعني بعض الناس يسميها حقيرة ليست بشيء هذه السورة تنزل في الأوائل ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فتخاطبه بماذا أرأيت الذي يكذب بالدين والمحمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء لاخراج الناس من تكذيبهم بيوم الدين لاجل أن يصدقوا بيوم الدين هذا هو الأمر الأهم الذي بعث من أجله صلوات ربي وسلامه عليه ثم بعد ذلك أرأيت الذي يقذب بيوم الدين في آخر الآيات ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ما رابط بين هذا وذاك ما بين التكليد بالدين وبين منع الماعون منع الماعون أن تمنع شيئا فضله لا تحتاجه وليس لك فيه كبير حاجها الآن وكانوا في القديم يضربون مثلا على ذلك بال بالقدر وبالفأسية ونحو ذلك وفي هذا الزمن عندك حاجات كثيرة يحتاج ان افجاءك جارك يقرب درايل مثلا محتاج يحضر حاجه حتى ما يكون موجود في كل البيوت طلب مثلا حاجة من هذه الحاجات طلب يعني اله تنظيف طلب منك جهازا من الاجهزه التي لا توجد عنده أو صاحب لك أو زميل أو إنسان في الشارع طلب منك قلم من وقال يا اخي اريد ان اكتب معك قلم طلب, طلب منك ورقه وانت معك ورق زائد فضله لا تحتاج اليه وخذ ما شئت من الأمثلة خذ ما شئت من الأمثلة طلب منك جارك أيضا كذلك أن تعيره شيئا لا تحتاج إليه ولا يتأثر باستعماله هو ومن ذلك مثلا يطلب منك يقول والله أنا محتاج الآن وعندي ضرف طار وأريدك أن تصلني إلى مكان الفلاني بسيارتك أنا ما معي سيارة فمنعته أنت المعون له سيارتك التي معك وأنت عندك وقت وعندك قدرة أن توصله وليس هناك ما يمنع فتمتنع من ذلك وأنت تعلم حاجته إلى هذا هذا كله الأخي مضارك من منع المعاون. هذا كله أيه المبارك من منع الماعون الذي لا يجوز كذلك بين النساء بين النساء طلبت منها صحن والله تحتاج إليه في تقديم طعام عندها بيوف وتر جارة عندها أشياء طيبة وجيده وجميلة فطلبتها منه فقالت لا بس يعني أن تعطيها إياه ثم أعطتها مرة الأولى فلما بعد مدة طلبتها مرة ثانية قالت إيش اللي حاصل مرة الأولى ثانية ثالثة فأغلقت الباب ومنعت الماعون هي ما تحتاج إليه والجارة لم يعهد منها لا تكسير ولا إضرار بهذا المعون الذي بين يديها والذي رزقها الله عز وجل إياه فتمنعها من ذلك بدون سبب بدون يعني إضرار وقع من هذه الجارة عليها وخذ ما شئت من الأمثلة الكثيرة يا أخي المعون هذا هو الدائر بين الناس في أمورهم فيأتي الله عز وجل ليصف الذي يكذب يوم الدين أن من أوصافه أنه يمنع المعون هذا كله تحذير من هذه الأوصاف التي لا ينبغي أبدا أن يتحلى بها إنسان كائنا من كان فضلا عن مسلم فضلا عن داعية فهذه ليست من أوصاف أهل الإيمان أبدا وإنما هي من أوصاف الذين يكبدون بيوم الدين فما تمنع شيء ليس لك فيه ليس عليك فيه ضرر ولصاحبك فيه مصلحة أو لجارك فيه مصلحة أو لأخيك فيه مصلحة لا تمنع شيء من ذلك فإن هذه ليست من صفات المؤمنين وانما من صفات الذين يكذبون بيوم الدين لان من يصدق بيوم الدين ويعلم انه ان قدم هذا فان هناك جزاء في يوم الدين فاذا هو ينتظر الثواب الذي سياتيه في اليوم في اليوم الاخر في يوم الدين وقت الحساب فاذا لم يمنع بل يقدم وانما يمنع من لم يكن ينتظر الثواب لأجل هذه الدنيا نعم صحيح قد تعطيه قلمك فيستعمله يعني الحذر يتلق قليلا قد يتأثر شيئا ما فإنك إن حسبت أمر الآخرة فإذا الحسبة ظاهرة بينه أن الراجح الذي لا إشكال فيها أنك تقدم أنك تنتظر شيء عند الله عز وجل فيه إحسان احسنت به إلى أحد من الناس سواء كان مسلما أو كافرا بل سواء كان انسانا أو حيوانا كل ذلك مما امر الله عز وجل بالإحسان فيه بل حتى ولم يكن حيوان حتى بالنسبه للشجرة والحشرة ونحو ذلك أنت مما أمرت أن تحسن حتى إلى هذه الأشياء فضلا عما هو أعلى منها فضلا عن أخيك المسلم فضلا أن يكون من أقرب الناس إليك ومن أهل رحمك ومن لهم حق عليك هذا أمر يختلف إذا فهذه السورة أيها المبارك عندما تتأمل فيها وتنظر تجد أن القضية ليست بالهجن هابة أنها تأمرك أمرا واضح جليا بما يتعلق بمكارم الأخلاق مع الناس جميعا وهذا ذكرت لك سابقا وعيده الآن أنه لا يمكن أبدا أن, أن تقبل دعوة من انسان كائنا من كان حتى يتحلى بهذه الأخلاق الكريمة التي امر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بها في أوائل دعوته وفي أوائل مبعته وقد ذكرت لكم حديث مالك بن عوف الجشمي لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد الإمام محمد بسناب صحيح قال يا رسول الله إلى ما تدعو قال لا شيء إلا الله والرحمة لا شيء ما عندي شيء آخر إلا الله والرحمة وكذلك في حديث عمر بن أبس السلامي في صحيح مسلم قال بأي شيء أرسلك الله قال بصلة الأرحام وكثري كث الأوتان وفي حديث أبي در لما أرسل أخاه أونيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إلى ما يدعو قال يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وبمكارم الأخلاق شوف انظر إلى عمر عجيب جدا في التواصل بين هذه وتلك وهذا كلهم أخوضا من هذه السورة لم نفهمه من قوله سبحانه وتعالى كذلك الذي يدعو اليتيم ولا ولن قوله سبحانه وتعالى ولا يحب على طعام المسكين ولا من قوله سبحانه وتعالى ويمنعون المعون لا، إنا فهمناه من المجوع السورة من السياق الذي جاء فيه الأمر بهذه الأشياء في هذه السورة القصيرة لأن المبدأة كان بقوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين واضح الكلام؟ أكمل القراءة والسلام نعم فضيل صديقين ذكره الايات واتقوا ويعلمكم الله ايات الدين او الدين الدين ايات الدين, إيه. آية الدين. في المثال الخامس قوله تعالى في اخر في اخر ايه الدين واتقوا الله ويعلمكم الله نعم الايه الطويله في سوره البقره لا. ايه الدين معروفه في اخرها واتقوا الله ويعلمكم, ويعلمكم. الله هذا الامر انا اريد ان اسالكم قبل أن تقرا اخي الفاضل الان واتقوا الله ويعلمكم الله هل تسمعون مني استبدل بهذه الايه على ان تقوى الله شرط في طلب العلم فليس كذلك لأن الله cardaقوا الله ويعلمكم واتقوا الله ويعلمكم الله فيقول لك لأن تقوى الله شرط في تحصيل شرط في تحصيل العلم لأن الله gadjaقگ قال واتقوا الله ويعلمكم الله وهذا الكلام إن نضرت إليه على وجه الدقة ليس بصحيح هذا الكلام ليس بصحيح أبدا من جهتي كونها شرط لأن الآية هنا لم تدل على الشرطية أبدا هذه الآية هؤلاء الكلام عن هذه الآية لم تدل على الشرطية أبدا واتقوا الله ويعلمكم الله أين الشرط الواو هذه لا تدل على الشرطية مطلقا وإنما إما أن تكون عاطفة أو غير ذلك هذا بحسب السياق ولكنها ليس هناك شيء في لغة العرب يدل على الشرطية وهو يتعلق بالواو الواو لا تكون دالة على الشرط في أي حال من أحوالها مطلقا بمعنى بسلوب آخر ليس هناك واو شرطية في لغة العرب واضح ليس هناك واو شرطية في اللغة العرب مطلقا فمن أين أخذنا هذه الفائلة أن التقوى لا بد منها لتحصيل العلم إذا كان ليس هناك شرط واتقوا الله يعلمكم الله وليست هذه الواو شرطية فمن أين أخذنا هذه الفائلة واتقوا الله ويعلمكم الله كيف أخذناها طالب العلم عندما يتكلم عن هذه المسايا لا بد أن يتكلم بعلم لا يرمي الكلام هكذا يستدل بآية هو لا يدري من أين جاءت الدلالة فيها فإن ظن أن هناك شرط فليس فيه شرط أبدا وكما قال شيخ الإسلام من تيمي رحمه الله في هذه الآية قال لا معنى للشرط هنا أبدا في تفسيري لهذه الآية قال لا معنى للشرط هنا أبدا ليس هناك ما يدل على الشرطية مطلقة طيب من أين جاءت دلالة أو يعني اشتراب أو يعني أنه لا بد من التقوى حتى تحصل العلم من أين أخذنا هذا؟ لعلنا نسمع نعم تقرأ الرابط بين هاتين الجملتين هي الواو والواو في لغة العرض لا تأتي للشرط أبدا وكثير من الناس يستنبط أن تقوى الله شرط في التعليم وليس في الآية ما يدل على ذلك أبدا ولكن هناك في لغة العرض ما يسمى بدلالة الاقتران والالتزام، وهي من أنواع دلالة السياق فهذه الواو دلت على وجود اقتران والتزام نعم بين ماذا وماذا على وجود اقتران والتزام بين ماذا وماذا بين التقوى والعلم هناك دلالة, إيش دلالة؟ الاقتران والالتزام؟ واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله هذه الواو هي وإن كانت عاطفة لكن هذا الاطف ليس اطفا مجردا وإنما عطف قرن بين بين تقوى الله بين وبين العلم قرن بين تقوى الله وبين العلم فدل هذا السياق دل هذا السياق بهذا الاقتران على أنه لمن أراد أن يطلب العلم لا بد له من من تقوى الله سبحانه وتعالى هذه الدلالة وكثير من النحاف بل كثير من البلاغيين ينكرون هذه الدلالة لا يقولون بها إلا ما يقول بها جماعة من المحققين وممن يعني ذكر هذا المعنى في هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله وهو من أئمة هذا الفن طيب أكمل الكراءة لآخر المثال ثم نوضح الأمر أكثر وأكثر بإذن الله فآية الدين اشتملت على مسائل يجب على الإنسان تعلمها وختمت الآية بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فدلت الآية على أن هذا العلم يحتاج إلى تقوى فهذه الواو لا تدل على ذلك بل التي دلت على معنى الشرط هي دلالة السياق نعم واضح الآن الآن لما تتأمل آية الدين آية الدين تتكلم عن ماذا تتكلم عن ماذا آية الدين عن كتابة عن, عن المعاملات في كتابة في المعاملة عن كتابة الدين وعن المرأة إذا شهدت وكذلك إذا ال إلى كتابة وهل يعني الآن تتكلم عن ماذا عن أحكام المعاملات التي فيها توثيق للعقود التي تحصل بين بين الناس الله. العقود التي تحصل بين الناس هناك عقود بين الناس نزلت هذه الآية لبياني ما يتعلق بهذه العقود ومتى تلزم الكتابه ومتى لا تلزم الكتابة فالآية كلها تتكلم عن أحكامها فيها جدا تتعلق بمعاملات تدور بين الناس وأنتم تعلمون أن المعاملات التي تدور بين الناس خصوصا في المعاملات المالية التي فيها الدين وفيها يعني قرض وانتفاع وهبه ونحو ذلك هذه المسائل غالبا ما يكون فيها ماذا يكون فيها إيش اشكال يكون فيها اشكال بين الناس ليس كذلك. تجد أن أكثر الخلاف الناس الآن يتعلق بالأمور المالية. وتجد أن بعضهم مثلا أدان فلان فلم يكتب عليه فأنكر الآخر وهكذا تجد أن أكثر مشاكل الناس في هذا الزمان بل من أزمان إنما هي مشاكل مالية تتعلق بعدم الكتابة والكتابة او أن هناك كتابة ضاعت أو أن هناك ارث لكن هذا الارث لم يسجل بالكامل ولم يحصر الورثة ونحو ذلك فهي مشاكل تتعلق بمعاملات الناس هذه المشاكل التي تتعلق بمعاملات الناس تحتاج أنت حتى تدرك أحكامها بشكل واضح جلي، لأن المشكلة فيها ليست في إدراك الأحكام الكلية لا ليست في أن تدرس كتاب مثلا كتاب البيوع أو كتاب القضاء أو كتاب الحدود والقصاص في كتب الفقه تدرس هذه الكتب في الفقه ثم بعد ذلك تكون عالما جليلا قادرا على الحكم بين الناس وعلى الفصل بين الخلق لا هذا لا يكفي أن تدرس في كتب الفقه وصول هذه المسائل لكن إذا دخلت للفصل بين الناس عندئذ تحتاج إلى أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى فهم واقع المتخاصمين قبل أن تأخذ هذه الواقعة ثم تعرضها على الكتاب والسنة على اقوال اهل العلم معي. فتحتاج اولا أن تفهم هذه الواقعة وان تفهم صورتها وتحتاج إلى أشياء كثيرة جدا حتى تستطيع أن يعني أن تحكم بين الناس وأن تقضي بين هذا وذاك وأن تصلح بين الناس في خصوماتهم وأن تحكم للمظلوم وتأخذ بحقه من الظالم وكذلك بالنسبة للمعتدي والمعتدى عليه وأشياء كثيرة جدا تقع بين الناس هذه الأمور يا أخي مبارك ليست بالهيئة وليست بالقليلة تحتاج إلى منك إلى ممارسة للعلم وممارسة لأحوال الناس علم بأحوال الناس أيضا كذلك وعلم بالأحكام الشرعية وعلم بتنزيل هذه الأحكام على أحوال الناس على واقعهم هذه الأمور أيها المبارك هي أمور ليست بالهينة أمور عظيمة جدا وحتى تتعلمها تعلما يعني كاملا أو شبه كامل وحتى تكون من أهل العلم فيها الذين يدان لهم بأن يحكموا على الناس في هذه المسائل ويؤهل أن يكون قاضيا للفصل بين الخلائق في هذا الباب لا بد أن يكون ماذا معه علم يصحبه, يصحبه, يصحبه تقوى يصحبه تقوى فربط الله عز وجل بين التقوى هنا التي تكون سببا في تحصيل العلم الذي تعرف به هذه المسائل العظيمة من أولها إلى آخرها ولذا قال واتقوا الله ويعلمكم الله العلم النافع في مثل هذه المواطن التي هي موطن مزلك لكثير من الناس أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود للكلام عن هذه المرحلة بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حياكم الله أيها الأحبة في مجلس من مجالس الجنة كنا تكلمنا عما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وذكرنا كلام شيخ الإسلام بامتين رحمه الله في الإشارة إلى أن دلالة الـ الـ الاشتراف بين العلم والتقوى في هذه الآية لم تأتي من من مجرد الحرص العاطف فإن الواو العاطفة هنا ليس فيها شرط مطلق ليس فيها شرط مطلق فيها شرط مطلق وإنما هذه الدلالة التي أخذها أهل العلم من أنه لا بد من أجل العلم النافع أن يكون هناك تقوى اخذوها من دلالة السياق أخذوها من دلالة السياق لأن هذه الواو لما قرنت بينهما كانت جمعت بين التقوى والعلم في سياق واحد. في سياق واحد فعلي ما أنه لزوما لا بد من أجل العلم ان يكون هناك تقوى والمقصود بالعلم هنا هو العلم إيش النافع المقصود بالعلم هنا هو العلم النافع نعم هو العلم النافع هو الذي لا بد من اجل تحصيله ان يكون هناك تقوى تقوى لله سبحانه وتعالى ننتقل بعد ذلك إلى المسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالسياق وهي أنك تقرأ في كتاب الله عز وجل قصص كثيرة الكتاب هذا الكتاب العظيم القرآن فيه قصص كثيرة هذه القصص في كتاب الله عز وجل عندما تتأمل في سياقها تجد عجبا نعم تجد عجبا لما لأن هذه القصص عندما تذكر لا تجد أنها تذكر بحسب واقعها التاريخي يعني كيف وقعت في بداية الأمر القصه كذا وكذا ثم في نهاية الأمر انتهت على كذا وكذا هذا لا تجده في كتاب الله إلا قليلا نعم هو موجود لكنه قليل وتعجب من هذا الامر تأمل القصص في كتاب الله من هذه القصص التي ذكرت ترتيبا قصة يوسف عليه السلام لكن من نسبة لكثير من القصص الواردة في كتاب الله لم تأتي على هذا النحو وإنما تنظر إليها تنظر إلى القصة بحسب تسلسلها من جهة الزمن فتجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر القصة على وجه لم تترتب معه ترتيبا زمنيا واضحا محددا بل إنه يذكر لك أوسط القصة في أول في أول الآيات، ثم يذكر لك حينا في بعض الأحيان نذكر لك ما وقع في أول القصة من جهة الزمن، إذكره في آخره في آخر القصة، إذكره في آخر القصة. أضرب لكم مثلا على هذا، هم أنتم تتذكرون مثلا على هذا في كتاب الله عز وجل في جزء عم وقع هذا أيضاً في جزء عم وقع هذا عندما تتأمل في سورة عبسة، سورة عبسة. تأمل في سورة عبسة. كيف ذكرها الله عز وجل؟ في مبدأها ماذا؟ عبت وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذ هل هذه القصة من جهة الترتيب الزمني وقعت على هذا النحو؟ هل أول ما فعل في هذه القصة وأول أو حدث وقع في هذه القصة هو أنه صلوات ربي وسلامه عليه عبت في وجه هذا الأعمى؟ لا وإنما قبل ذلك ماذا؟ جاء, جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليه وقال علمني مما علمك الله كما هو معلوم في أساب النزول وقد ذكرها السنبجي رحمه الله في جامع وذكرها غيره فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني فأعرض عنه صلوات ربي وسلامه عليه كان مشغولا بصناديد قريش وعلمهم ثم جاء مرة ثانية ألحق على النبي صلى الله عليه وسلم علمني مما علمك الله فأعرض عنه ثم جاء ثالثا علمني مما النبي صلى الله عليه وسلم قليلا نهره قليلا صلوات ربي وسلامه عليه عند تنظر ال... في هذه السورة هل نزلت على هذا النحو هل قيل جاء لعما إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب أن يعلمه ثم كده إلى آخر السورة هل جاء على هذا النحو لا لم يأتي هكذا لماذا؟ ما السبب ما السر؟ لما بدأ الرب سبحانه وتعالى في هذه السورة بهذه الآية عبث وتولى فكأنه بدأ من منتصف السورة وليس كذلك لنبدأ من أولها وإنما بدأ من منتصفها بدأ من منتصفها هذا العبوس الذي وقع منه صلوات ربي وسلامه عليه وقع في منتصف القصة فأخذ الله عز وجل هذه الواقع هذه الحادث فذكرها في, في أول السورة في مبدأ ذكر القصة ما السر في ذلك وما سببه هذا من دلالة السياق الآن أنا أسألتك هذه السورة التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بسورة عبسة ما الحكمة من تنزلها عليه الصلواته ربه وسلامه هل هي ذكر الحادثة هذه الواقع ان تحفظ تاريخيا هل هذا هو المراد ارفع أصواتكم. لا، نعم ارفع اصواتكم حتى يتضح الكلام لا ليس هذا هو المراد ابدا اذا فعندما نتأمل قوله سبحانه وتعالى عابث وتولى تأمل هذا جيدا تأمل هذا جيداً عبث وتولى في مبدأ القصة لما لأن هذه السورة حين تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لم تتنزل من أجل أن تحكي لنا حكاية وتروي لنا قصة ابدا لم يكن هذا مطلقا وإنما تنزلت لتبين امرا عظيما جليلا ماخوذا ومستفاد من هذه القصة ما هو أن الداعيه إذا أقبل إليه من أراد أن يتعلم دين الله عز وجل شريفا كان أو وضيعا أميرا كان أو مأمورا وزيرا كان أم صغيرا أي كان حاله غنيا كان أم فقيرا امراه كان أم رجلا كبيرا كان أم صغيرا أي كان حاله من أقبل على دعوة الله عز وجل فإنه الاولى بأن يعلم كائنا من كان غيره لأنه إذا أقبل فحقه عليك أيها الداعيه أن تقبل عليه. ولا أنت ولا أن تنشغل بغيره فإذا انشغلت بغيره مهما كان هذا الغير فإنك قد خالفت المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم بل وعاتب محمد صلى الله عليه وسلم على حادثه وقعت في هذا الأمر وفي هذا الشأن واضح الكلام المقصود هو التنبيه هو التربية هو التأديب، هو التهذيب هو التذكية المأخودة من هذه القصة الذي حدث هو العبوس وهو موطن القصة, القصة وهو المراد فذكر في أولها واضح واضح سأمل هذا في مثال آخر وستراه جليا لإجراء الله عز وجل نعم لعلق تترى يا عبدالصنا نعم. نعم. التقديم والتاخير في السياق له حكمة مثال قصة موسى عندما أمر قومه أن يذبحوا بقرة فجاءت هذه في أول الصورة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وكان المتبادر أن يأتي بأول قصة الواردة في قوله تعالى وإذ ختمتم نفسا فالدارأتم فيها والفر في ذلك والله أعلم قف هنا يا عبد السلام قف هنا الآن تعمل معي قصة موسى عليه السلام مع قومه التي قصها الله عز وجل في سورة البقرة يقول الله عز وجل في مبدأها إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة على لسان موسى عليه السلام يتوجه لقومه يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا خزوة. هذه أول القصة لو تأملت القصة هذه هي أول القصة التي جاءت في هذا الموطن من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم اطغأ كمل القراءة في سورة البقرة ستجد أن الله قال بعد ذلك في حكاية ما جرى لهؤلاء القوم قال وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها أليس هذا هو أول ما أقع في هذه الحادثة اول ما وقع من هؤلاء القوم أن واحدا منهم قتل آخر واحدا من بني إسرائيل قتل رجلا آخر فاختلفوا في هذا المقتول من الذي قتله وأرادوا أن يترافعوا إلى موسى عليه السلام في شأن هذا القتيل إذن فقوله سبحانه وتعالى واذ قتلتم نفسا فالدرأتم فيها هل هذا من أول ما وقع من جهة الزمن في هذه الواقعة هل هو كذلك هو كذلك، بلا. وإذا قالت نفسا هو هو كذلك، وقع في أولي في أول القصة زمنا، لكنه من جهة ترتيبه في القرآن، هل هو أول ما ذكر في كتاب الله عز وجل؟ حينما ذكرت هذه القصة، لا، وإنما ذكر في آخرها، في آخرها تماما. تأمل تجد أنها الله ذكرها في في الأخير تماما. فلما سبحانه وتعالى أخر ذكر أول القصة لآخرها، أول القصة زمان لآخر القصة ذكرا في القرآن. وقدم ما وقع في وسط القصة زمنا قدمه فذكره في أول القرآن في أول القرآن حين ذكر هذه القصة ما السر في ذلك هل أشكل عليك قبل ذلك أصلا وأنت تقرأ شورة البقرة هل تأملت لماذا هذا يعني التقديم والتأخير في هذه القصة أنا أريدك بعد ذلك أن تنتبه لهذا فإن كثير من القصص القرآن حصل فيها هذا حصل فيها هذا فإذا كنت لم تنتبه قبل تنتبه الآن ومن الملام مما يلام عليه طالب العلم في هذا أن لا ينتبه لأنك لست كأحد الناس مع كتاب الله أنت طالب علم يعني طالب علم كتاب الله سبحانه وتعالى أنت طالب علم لكتاب الله سبحانه وتعالى فلابد أن تنتبه أن لا يمر عليك الأمر هذا هكذا مرورا سريعا وإنما تتفق في كتاب الله تتفهم تتدبر شيئا ما تنظر إلى سر ذكر القصة على هذا النحو وعدم ترتيبها على جهة الزمن كما هو المعتاد في ذكر القصص أيا كانت نعم أكمل يا عبد السلام. في ذلك والله أعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة هو ذكر إعراض اليهود قبهم الله عن تنفيذ أوامن الله عز وجل، وليس المقصود من إرادةها هو ذكر حادثة القتل ويتخلص قتلتم نفس الفضارس فيها، وهذا تلحظه هو بينا في قصة أصحاب الكهف وفي سورة الأنفال في موقع بدر. أحسنت يا بارك الله فيك الآن الكلام الذي سمعته هو في بيان السر في هذا الموطف تأمل أنت معي هذه القصة هذه القصة سيقت من أجل ماذا من أجل ماذا سيقت من أجل بيان إيش اليهود شدة إعراض اليهود عن أمر الله عز وجل كان المناسب إذا كان هذا هو المقصود وليس المقصود هو ذكر القصة وذكر الحكايات وإنما المقصود أخذ العضوة منها ولذا ما كان موطنا لأخذ العذرة نذكر في أوائل الكلام في أوائل القصة حتى ما تشغلك القصة عن عن المقصود لو ذكرت القصة هكذا بترتيبها الزمني قد تنشغل عن المقصود بالحادثة وما جرت عليه وكيف فعل موسى معهم وكيف فعلوا هم وكيف وهل هذا الرجل اللي ضرب بهذا الجزء من البقرة التي ذبحوها هل بالفعل رجعت إليه الحياة ثم ماذا قال ومن اتهم قد تنشغل بهذا وهذا ليس هو المقصود بل المقصود هنا أن تنتبه للحكمة والغاية والهدف الذي من أجله سيقت هذه القصه ما هو؟ هو بيان شدة إعراض هؤلاء اليهود عن أمر الله سبحانه وتعالى ولذا جاء الكلام في أولها في مبدئها في قول موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا ماذا؟ فأنتخذنا هزوا خبحتهم الله من الذي يأمر الآن؟ مهرج من المهرجين إنسان من عامة الناس إنسان لا يعقل لا يفهم لا يدرك صبي من الصديان يأمرهم موسى عليه السلام نبي الله يأمرهم بأمر فيقولوا إن الله يعني ما قوله يتقول على الله أنتم تؤمنون بأنه نبي فهل من الممكن أن يأتي نبي فيتقول على الله عز وجل وينزح معكم في موطن هذا يسخر معكم في قضية من هذه القضايا فيقول إن الله كذا فتقول أتتخذنا هزور تمزح معنا تلعب تهزئ بنا لا حول ولا قوة إلا ولذا جعل الكلام في أولها في بيان حال هؤلاء اليهود مع موسى عليه السلام وبيان حال إعراض شدة إعراض هؤلاء اليهود وشدة قصوة قلوبهم في تقبلهم لأوامر الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة القصة معروفة عندكم ما الله عز وجل يأمركم أن تذبحوا بقره لتزيل هذا الإشكال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولو فعله صلى الله عليه وسلم فكان بالسأل من الجاهلين يحكي عن الله عز وجل أمرا وأنتم تظنونه سخرية ولعب وبحك أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله عبد المبدأ قدم ما يتعلق ببيان شدة إعراض هؤلاء اليهود عن اوامر ربهم سبحانه وتعالى وعن قسوه قلوبهم وعن قبح تصرفهم وقبح كلامهم وتعبيرهم في حديثهم عن ربهم جل وعلا وإذا قالوا في يد الله إيش؟ شوف كيف, يعني كيف التعبير, التعبير أراد الله أن يبين لنا حال هؤلاء اليهود، وهذا هو المقصود هنا. ولذا سورة البقرة لم تأمن لسورة البقرة، سورة البقرة جاءت لتبين لأهل الإسلام كيف يتعاملون مع هؤلاء اليهود. من معاني سورة البقرة جاءت عدة معاني. من معاني سورة من معاني سورة البقرة أنها جاءت لتبين لنا الطريقة التي نتعامل بها مع اليهود. وبالنسبة لسورة آل عمران جاءت لبيان حال أهل الكتاب من النصارى وكيف نتعامل معهم وما حالهم وما شأنهم وكيف يكون أمرهم مع أهل الإسلام ثم جاءت بعد ذلك سورة النساء لتبين هذا كله مع أهل الكفر مع أهل الكتاب من اليهود مع أهل الكتاب من المصارف هذه السور العظام الثلاث سورة البقرة علي عمران من مقاصدها العظام ومن تنزلت من أجله وكانت, وكانت هذه الأمور من يعني من لب ما جاءت في هذه السور هو الكلام عن كيفية تعامل أهل الإسلام مع اليهود بدءا ثم مع النصارى ثم مع عموم الكفار ثم مع عموم الكفار واضح هذا في هذه القصة انظر أيضا كذلك فيما يتعلق بقصة أصحاب الكهف ستجد هذا بينا فيما يتعلق بصورة الأمثال في قصة موقعتي بدر وما جرى فيها تجد أيضا هذا بينا يسألونك عن الأمثال فبدأ كان الكلام هل هو عن قصة بدر وما جرى وكيف خرجوا وكيف وقع القتال وكيف وكيف لا وإنما جاء الكلام في صورة الأمثال عن موقعة بدر كل ذلك جاء تبعا لأي شيء بالكلام عن. عن الأنفال لأن هذا هو المقصود من تنزل السورة بدءا الكلام عن الأنفال وما حكم الله عز وجل فيه وكيف يكون حال الناس فيه ولأن بعض الصحابة تكلموا في هذه المسألة يريدون الغنائم يريدون الغنائم كما كانت توزع عليهم الغنائم كما كانوا يريدون أن توزع الغنائم فطلبوا أمر ليس لهم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للعنى والرسول فأصبحوا فجاء الكلام في يسألونها عن الأنفال، لأنها هي المقصوده الاعظم من تنزلي هذه الصوره العظيمه في الكلام عن ما يتعلق بحقوق الخلق وبحق الرب سبحانه وتعالى وفي تقسيم الرب سبحانه وتعالى للحقوق بين بين الخلائق ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بموقعه بدء وهذا الذي ينبغي ان تنتبه له فيما يتعلق بالنظر في قصص القرآن يا شيخ ذكرتم يعني السياق يكون مشتملا على رابط كيف يكون الرابط يعني الرابط يعني السياق هو الرابط بنفسه تارة يكون الرابط ظاهرا واضحا يعني واتقوا الله ويعلمكم الله الرابط هنا ما هو عبد السلام عارف. نحن نسأل عن, نسأل عن هذا هل هناك ممكن أن يخبرنا منكم عن الرابط هنا واتقوا الله الله ذكرت سمعت وأنا كنت على كلمة من قال العطف حرف العطف حرف العطف لا. لا. إدريس. قلت العطف واتقوا الله ويعلمكم الله. الرابط هنا هو ماذا؟ هو، هو الواو، هو الواو بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية. وثقل الله جملة ويعلمكم الله جملة. جاء جاءت هذه الواو للربط بين بين الجملتين. لما نظرنا إلى هاتين الجملتين بهذا الرابط، بهذا السياق، بالسياق الذي سبق في الكلام يعني المسائل الديني والكتابة ونحوها. عند إذنا خذنا هذا المعنى. فهذا هو الرابط. الرابط أحيانا يكون ملحوظا مذكورا وثانيا يكون خفيا يدل عليه يدل عليه السياق. واضح لكن لا بد من رابط يعني في قفة موسى مثلا في سورة الصف وين قال موسى لقومه الرابط ما هو هنا المذكور الظاهر الصريح ها هو أيضا أيضا الواو يعني الآن كان لو كان الكلام منقطع متورا عما قبله ما جاء الكلام هكذا إذ قتلتم نفسه وإذ قال موسى لقومه إذ قال موسى لقومه بدون الواو فجاءت هذه الواو لتعطف على على ما تقدم لتدل على أنك ترابط بين هذا وذاك نقف عند هذا الحد أريد أن نأخذ بقي دقيقة تاني فقط فسريعاً أريد أسئلة لأني أعرف هناك بعض الإشكالات نعم يا عبد الله لما لما كانت فاتقوا الله ولم تكن فيعلمكم الله بدل ويعلمكم الله لما هنا قد يحتاج الأمر إلى شيء من من في الفرق بين الواو والفاء للدلالة هنا جاءت من خلال العصي لم تأتي من خلال الفاء التي تارثا قد تكون للشرط ليس المراد الشرط هنا وإنما مراد لما هذا؟ لأن هناك ليس شرط ليس هناك شرط وإنما هناك دلال تقتران والتزام بين هذا وذاك لعلي أقتصر على هذا البيان حتى ما يأخذ علينا الجواب أكثر من هذا الأمر قد يحتاج إلى شيء من التفصيل فإن كان هناك أسئلة أخرى نعلم أن أدريس سريعا نعم أثابكم الله فضل الشيخ ذكرتم أن عدم الرض بين الكلام فيه إخلال بل لا يكون في كلام الله عز وجل فهناك آية مثلا في, في صورة الرحمن أو آيات يعني لها سباق ولها لحاق وهي قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطاع السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ذكر بعض ما المعاصرين من من يفسر القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي أن هذه الآية هي في الصعود إلى القمر والصعود إلى موارئة ف... والآية معلوم أن ما قبلها هو يت... يتتكلم عن يوم الحساب سنفرغ لكم أيها الثقلان وما بعدها أيضا تتكلم عن يوم القيامة تعرفوا يعرف المجرمون بشماهم ويأخذوا بالنواصل والأقدام فما نوقف هنا من هذا التفسير أو ما وجه ذلك هم. الكلام جيد ولكن يظهر أن السؤال يحتاج إلى يعني شيء من التطويل والتفسير في إجابة. والوقت قد أزف لم يبق معنا إلا عدد من الثواني القليلة ولذا أستسمحكم عذرا أن نؤجل هذه الأسئلة إلى الحلقة القادمة بإذن الله وسنجعلها في الأسئلة حتى ننتهي من الإجابة عن جميع الأشكالات قبل أن ننتقل إلى المرحلة التي تليها أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعمل صالحا اللهم نور قلوبنا بكتابك اللهم نور قلوبنا بكتابك اللهم نور قلوبنا بكتابك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعله قائدنا وهادينا الى صراطك صراط الحق يا رب العالمين وصلى الله